بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفنق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر